واني عيني لعند نور القمر شبحت ولا ادري ولا قادر ولا ادري داخل القمر لا انت يلسانك وصل صدري هي امني حبك واصبحت متمرمر بعمري بعمري دمري حي نسكرت بمحبه سانك صارت لي خمر ما اميز الجدام عطبك من قفا ظهري و احري بحري انا السكر لاجلك بو دمر ولك قطع الدرب الهوى وزاد الصبر صبري صبري صدري عدي منتي عدي صت بجن حلف كر اسري دورتك بالهام او عشكنكوا النيل جاتك يا الحسايا متربع بصدري لساني الهجى باسمك يا, يا, يا, يا, يا, يا مولا يا من جنبي لاك احدك ولا عاد ولا غيرك يا من جودك يا من شخصك لي فار العاشق جننت العاشق ذاته وانا العاشق هو قلبي ولك روحي هو روحي بالعتا انا الهاين انا العاشق بحبك صبح طما طما موج جذب نفسي مو نفسك يا جزا عمل حبك سلا والله شامل وانت الحياة كل فن وجود انت يا ابو محمد بالكتاه غيرش قلبي نحفظ رسمك وانا بها غيرش قلبي بها اسمك يا مولا بسمك يا لونا يا مولا بس بسمك يا مولا يا مولا بس بسمك يا مغلا لو ان وفض حبك عرف وادوسنا وقلنا لا يا خايب بعد العطر نادى الورد كل برايحين في قراي على العالم غدا يفون ويلا اسمنا ومحبتنا ومواقفنا ومعزتنا لك صارت مثل بالي بنصروا يا من وجه الرب للجسم احنا ونروح الجسم تدري فلا يبقى بلا روح فضا حبي سما نجمك يا حمار, يا حمار. حبي سما نجمك يا حما يا لساني الهجى باسمك يا مولا الهجى باسمك يا, يا, يا, يا, يا, يا, يا ينطق ثم حبه يا الحبيب الاحبابك وخلالك متتروع الدار شعوري واحساسي الاشرب اسمك صرت تدري مثل والد ومتحير ومكتوب كانا بحبك يا مولا سلام قيس ولا لالا يقطوني بالسيوف يا من جلبك اسم الله المنادرك وانا قلبي مسك دربك ولا يرضى خوف احبك يا بدر روحي ترهوا احبك يا بدر روحي ترهوا لساني العجب اسمك يا مولا بحبك باسمك يا يا مولا لون السماء لو اسم ذات معانيه يالي يا لن كمانه جبال الرم على صدري يا تثبت يكيدك دك لون ازرق باتت نوا الشمس نورك من ضوءك على العالم خيال عالم ينور الله وباض نار على الوان مفاوغك مفاوغي بالليل كل صف صدرك يا بنت طال يا من جدك عرفنا يا, يا بنت طال يا من علم مثل الماء يا بنت طال يا من علم مثل الماء يا الهجب اسمك يا مولا محمد نلاقيكم وبرجعتكم المحب يبقى فن يا ويا محبوب قال لي اولاد الفرحنا الفرح ضمنا الفرح بوسط صدره ولك جبنا ولا غرك لنور يا, يا بابا الله كرمنا اساغ لك ج لو تعنينا تعنينا يا مهيوب لا يقبل بعض شخصك يا منجودك لنغايه الاغايه نردتالي بالدروب طلبتك لع ترط قلبي يا رجوى طلبتك لع ترط قلبي يا رجوى لساني الحجب اسمك يا مولا اسمك يا مولا يا مولا